مواصلوا أيها الأحبة قراءتنا لكتاب المختصر في التفسير، وقد وصلنا إلى سورة الزخرف. تفضل يا شيخ محمد بن عبد الحميد. سورة الزخرف مكية من مقاصد السورة بيان مبادئ القرآنية الصحيحة ونقد التصورات الجاهلية الزائفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامد والكتاب المبين إن جعل الله قرآن عربيا لعلكم تعقلون التسير حاميم تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة أقسم الله بال... نعم. وهذا من الأحرف المقطعة التي يبتدأ بها في فواتح بعض السور وقد يعني اختلف أهل العلم في معانيها فمنهم من قال معانيها معلومة لدى الناس واختلفوا بعد ذلك في معانيها فمنهم من قال إنهم المقصود بها أنها يستدل بها على أسماء الله الحسنى وقال بعضهم يستدل بها على أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم يستدل بها على المقاصد الموجودة في السورة التي ذكرت فيها هذه الفواتح القسم الثاني من العلماء من قال أن هذه مما استأثر الله بعلمه فلم تعلم للناس ولكنها أنزلت للدلال على الإعجاز وأن هذه الأحرف هي الأحرف التي يستخدمها العرب ولكن الله تحدهم بهذه الأحرف أن يتوب بمثل هذا القرآن والله أعلم نعم أقسم الله بالقرآن الموضح لطريق الهداية إلى الحق إن جعلناه قرآنا بلسان العرب رجاء أن تعقلوا يا معشر من نزل بلسانكم أن تعقلوا يا معشر من نزل بلسانكم معانية وتفهموها لتنقلوها إلى الأمم الأخرى وإن هذا القرآن في اللوح المحفوظ لذو علو ورفعة وذو حكمة قد حكمت آياته في أوامره ونواهيه وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وإن, وإن هذا القرآن في اللوح المحفوظ ذو علو ورفعه وذو حكمه قد حكمت آياته في أوامره ونواهيه أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين أفنترك إنزال القرآن عليكم إعراضا لأجل إكتاركم من الشرك والمعاصي لا نفعل ذلك بل الرحمة بكم تقتضي أكس هذا وهذا من رحمة الله علينا أنه مع وجود المعاصي من بني آدم فإن الله ينزل رحماته سواء كانت من الآيات الشرعيه او من الرزق ونحوه فشره الي فشرنا عفوا استغفر الله فشرنا اليه صاعد وخيره الينا نازل سبحانه وبحمده وكم ارسلنا من نبي في الاولين وكم بعثنا من نبي في الامم السابقه وما يأتيهم من نبي الا كانوا به يستهزئون وما ياتي تلك الامم السابقه من نبي من عند الله الا كانوا منه يسخرون وما يات فاهلكنا اشد منهم بطشا ومضى مثل الاولين أهلكنا منهم أشد منهم من أشد بطشا من تلف الأمم فلا نعجز عن إهلاك منهم هم أضعف منهم ومضى في القرآن صفة إهلاك الأمم السابقة مثل عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين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 نعم وهذا دليل على أن هؤلاء يؤمنون بربوبية الله سبحانه وتعالى ووجوده لكنهم يشركون في ألوهيته ولذلك لم يقبل الله سبحانه وتعالى منهم هذا الإيمان فلا بد أن يكون الإيمان مكتملا بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته نعم الذي جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون الله الذي مهد الله الذي مهد لكم الله الذي مهد لكم الارض فجعلها لكم وطاء تطؤونها بأقدامكم وصير لكم فيها طرق طرقا في جبالها واوديتها رجاء ان تسترشدوا بها في سيركم من فوائد الآيات سمي الوحي روحا لأهمية الوحي في هداية الناس فهو بمنزلة الروح للجسد الهداية المسندة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هي هداية الإرشاد لا هداية التوفيق ما عند المشركين من توحيد الربوبية لا ينفعهم يوم القيامة ولهذا هداية الإرشاد جعلها الله سبحانه وتعالى لأنبيائه ورسله ولمن سار على نهج الأنبياء والمرسلين أما هداية التوفيق والإلهام فليست إلا لله سبحانه وتعالى واصل الشيخ محمد والذي نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون، والذي نزل من السماء ماء من ما ويكفي بقدر ما يكفيكم ويكفي بهائمكم بقدر ما ما بهاء وزرعكم فأحينا به بلدة قاحلة لا نبات بها، وكما أحي الله تلك الأرض القاحلة بالنبات، وكما أحي الله تلك الأرض القاحلة بالنبات. يحييكم أكمل. للبعث ما بعد تلك يأخذ حكم البدن لأن من أسماء الإشارة فتكون منصوبة نعم. وكما أحيى الله تلك الأرض القاحلة بالنبات يحييكم للبعث سمت. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون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 لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرمين صير لكم ذلك كله رجاء أن تستقروا على ظهور ما تركبون منه في أسفاركم ثم تذكروا نعمة ربكم بتسخيرها لكم اذا استقررتم على ظهورها وتقولوا بألسنتكم تنزه وتقدس الذي هيأ وذلل لنا هذا المركوب فصرنا نتحكم فيه وما كنا له مطيطين لولا تسخير الله, لو الله له وإنا الى ربنا لمنقلبون وإنا إلى ربنا وحده لراجعون بعد موتنا للحساب والجزاء لاحظوا الآن هذه الايات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى كلها تدل على ربوبيته وعلى افعاله سبحانه من الخلق وإنزال الماء وخلق الأزواد وخلق الفلك والأنعام كل هذا ذكره الله سبحانه وتعالى مستدلا بربوبيته على ألوهيته وهذه طريقة من طرائق القرآن في إثبات ألوهية الله سبحانه وتعالى واستحقاقه للعبادة بأن يذكر ما يتفرد به سبحانه وتعالى من الخلق والرزق والملك والتدبير ليذكر ذلك ليدلل على ألوهيته انظروا الآن ماذا قال بعد هذا وجعلوا له من عباده جزءا نعم. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين وزعم المشركون أن بعض المخلوقات متولدة عن الخالق سبحانه حين قالوا الملائكه حين قالوا الملائكه بنات الله إن الإنسان الذي يقول مثل هذا القول لكفر بين الكفر والضلال. بين نعم شيخ. اي بين نعم أحسنت. أَمِ اتخذ مما يخلق بَنَاتٍ وأصفقكم بالبنين؟ تقولون أَيُّهَا المشركون اتخذ الله مما يخلق بنات لنفسه وَأَخْلَصَكُمْ بالذكور من الأولاد فأي قسمة هذه القسمة؟ فأي قسمة هذه القسمة التي زعمتم؟ وإذا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا أُرِيدَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَنَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَى الَّتِي يَنْسِبُهَا إِلَى رَبِّهِ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا مِنْ شِدَّةِ الْهَنِّ وَالْحَزَنِ وَظَلَّ هُوَ مُمْتَلِئًا غَيْظًا فَكَيْفَ يَنْسِبُ إِلَى رَبِّهِ مَا يغتم هو به إذا بشر به؟ وهذا من العجب أنت لا ترضى أنت يعني أن ينسب إليك الإناث فكيف ترضاه لربك وهذا يعني من كما يقال من المفارقات العجيبة أن الله عليه وسلمته والعافية نعم أو من ينشئ في الحلة وهو في القصام غير مبين ينسبون إلى ربهم من ينسبون إلى ربهم من يربى في الزينة وهو في الجدار غير, غير مبين الكلام لأنوثته. وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهد خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وسموا الملائكة الذين هم عباد الرحمن سبحانه إناثا هل حضروا حين خلقهم الله فتبينوا أنهم إناث ستكتب الملائكة جهادتهم هذه ويسألون عنها يوم القيامة ويعذبون بها لكذبهم وهذا أيضا يستدل بها العلماء على أن كل من شهد شهادة سيسأل عنها يوم القيامة فإن كانت في الحق نجأ وإن كانت في باطل إن هلك نسأل الله السلامة وعافية وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون وقالوا محتجين بالقدر لو شاء الله أن نعبد الملائكة ما عبدناهم فكونه شاء ذلك منا يدل على رضاه ليس لهم بقولهم هذا من علم إنهم إلا يكذبون وهذا الحال المشركين والعياذ بالله أنهم يحتجون بالقدر على معصية الله والكفر به الله سبحانه وتعالى يكذبهم يقول هذا من المغالطات التي يكذب بها أهل الكهر والإلحاد صلى الله عليه وسلم ام اتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون ام اعطينا هؤلاء المشركين كتابا من قبل القران يبيح لهم عباده غير الله فهم متمسكون بذلك الكتاب محتجون به لماذا ام اتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون مستمسكون يعني الان يفهم منه معنيان. المعنى الأول ما ذكروه هنا في التفسير يعني أعطيناهم شيئا يبيح لهم الكفر أو أعطيناهم كتابا مذكور فيه أن الله شاء منهم الكفر وهذا كله غير موجود. بل قالوا ان وجدنا اباءنا على امتي وان على اثارهم مهتدون لا لم يقع ذلك بل قالوا محتجين بالتقليد ان وجدنا اباءنا من قبلنا على دين ومله وقد كانوا يعبدون الاصنام وانما دون على آثارهم في عبادتها من فوائد الايات كل نعمه تقتضي شكرا جو المشركين في تصوراتهم عن ربهم حين نسبوا الاناث اليه وكرهوهن لانفسهم طلطان الاحتجاج على المعاصي بالقدر المشاهدة احد الاسس لاثبات الحقائق احسنت بارك الله فيك شكرا أبو هم انو المندر تواصل حفظك الله حياك الله طيب <تصفيق> <تصفيق> وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفها إننا وجدنا على أمته وإنا وإنا على آثارهم مقاتدون وكما كذب هؤلاء واحتجوا بتغ بتغليدهم لم نبعث من قبلك أيها الرسول في قرية من رسول ننظر قومه إلا قلروا أساهم وكبرائهم من أهل الثراء فيهم إن وجدنا آبائنا على دين ومل على دين وملة وإن متبعنا لآثارهم فليس, فليس قومك فليس في ذلك ليس قومك, ليس قومك فليس قومك بدعا في ذلك الآن. الآن في قوله أمة الآن إنا وجدنا على أمة أي على قالوا على دين وملة وكلمة أمة أتت لها أربع معاني في القرآن الكريم فالأمة المقصود بها الفئام من الناس وهذا كثير في القرآن وأتت بمعنى الأمة بمعنى الشخص القانت أو الشخص المتفرد بشيء عظيم إن ابراهيم كان امه واتت بمعنى الزمن قال الله تعالى في صاحب يوسف والذكر بعد امه أي بعد زمن والمعنى الرابع هو ما هو مذكور في هذه السوره امه بمعنى مله محسن الله.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 إنساء الله السلامة والعافية فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبه المكذبين فانتقمنا من الأوم التي كذبت بالرسل من قبلك فأهلكناهم فتأمل كيف كانت نهاية كيف كانت نهاية المكذبين برسلهم فقد كانت نهاية أليمة وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ وَاذْكُرْ أَيُّهَا الرَّسُولُ حِينَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ مِنَ الْأَصْنَامِ من دُونِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ إلا الله الذي خلقني فإنه سيرشدني إلى ما فيه نفع من اتباعه القويم. وجعلها وهذا حال إمام الأنبياء أو إمام الحنفاء ووالد الأنبياء وأبو الأنبياء إبراهيم لقد قال كلمة فاصلة في التفريق بين التوحيد والشرك. نعم ولذا قال الله وجعلها كلمة. نعم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 بل هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين لم أعاجل بالهلاك هؤلاء المشركين المكذبين بل متعتهم بالبقاء في الدنيا ومتعت آباءهم من قبلهم حتى جاءهم القرآن ورسول مبين ومحمد صلى الله عليه وسلم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 وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وقال المشركون المكذبون هل لا أنزل الله هذا القرآن على أحد رجلين عظيمين من مكة أو الطائف بدلا من إنزاله على محمد الفقير اليتيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معينين في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون أنا عندي مشكلة مشكلة <تصفيق> قديمة أظن أنتم الآن مشكلة جديدة ذكر منهم رجلا عظيما قال على أحد رجلين عظيمين من مكة أو الطائف وهما الوليد بن عقبه وعروه بن مسعود الثقفي لكن يعني هو ليش الوليد بن عقبه والله اعلم الوليد بن المغيرة وعروه بن مسعود الثقفي اما الوليد بن المغيره هو والد خالد بن الوليد فانه مات على كفره والعياذ بالله واما عروه بن مسعود الثقفي فانه امن وقتل على الايمان رضي الله عنه ارضاه وقد شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بعيسى بن مريم نعم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سفريا ورحمة ربك خير مما يجمعون هم يقسمون رحمة ربك أيها الرسول فيعطونها من يشاءون ويمنعونها من يشاءون ام الله نحن قسمنا بينهم ارزاقهم في الدنيا وجعلنا منهم الغني والفقير ليصير بعضهم مسخرا لبعض ورحمة ربك لعباده في الآخرة خير مما يجمعه هؤلاء من حطام الدنيا الفاني ولولا أن يكون الناس امه واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولولا أن يكون الناس امه واحدة في الكفر لجعلنا لبيوت من يكفر بالله سقوفا من الفضة وجعلنا لهم درج درجا عليه يصعدون فوائد نعم. نعم واصل يا شيخ الله واصل فوائد الايات التغليظ من اسباب ضلال الامم السابقه البراءه من الكفر والكافرين لازمه ولزيمتنج ازيمه البراءه من الكفر والكافرين لازمه تقسيم الارزاق خاضع لحكمه الله حقارة الدنيا عند الله فلو كانت تزن عنده جناح بعضة ما سقى منها كافرا سربت ماء واصل شيخ حمير ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وجعلنا لبيوتهم أبوابا وجعلنا لهم أسرة عليها يتكئون استدراجا لهم وفتنة وزخرفا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا جَعَلْنَا لَهُمْ ذَهَبًا وليس كل, وَلَيْسَ كُلُّ ذَلِكَ إِلَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فنفعه قليل لعدل بقائه وما في الاخره من النعيم خير عند ربك ايها الرسول للمتقين الله في امتثال اوامره واجتناب نواهيه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ومن ينظر نظر ومن ينظر نظر غير غير متمكن في القران او غير متمكن ومن ينظر نظر غير متمكن في يعاقب بتسليط شيطان ملازم له يزيده في الغوايه <تصفيق> وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مقتدون وإن هؤلاء القرآناء الذين يسلطون الذين يسلطون على المعرضين عن القرآن يصدونهم عند الله فلا يمتثلون أوامره ولا يتجنبون نواهي ويظنون أنهم مقتدون إلى الحق ومن ثم فهم لا يتوبون من ضلالهم إن الله السلام حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين حتى إذا جاءنا المعرض عن ذكر الله يوم القيامة قال متمنيا يا ليت بيني وبينك أيها القرين مسافة ما بين المشرق والمغرب فقبحت من قرين لأنه بسببه ضل نسال الله السلامه والعافيه ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون قال الله للكافرين يوم القيامة ولن ينفعكم اليوم وقد ظلمتم انفسكم بالشرك والمعاصي اشتراككم في العذاب لن يحمل شركاؤكم عنكم شيئا من عذابكم وهذه ليست الا نسال الله السلامه والعافيه الا في هذا العذاب فان الانسان يا الناس بمن معه ولو في العذاب إلا عذاب جهنم فإن ذلك لا يغني عنه فقد ثبت أن الإنسان إذا عرف أنه يعني الآن هو مصاب بمصيبه فإذا علم أن هناك من أصيب معه هانت عليه مصيبته ويعني كما يقال وتصبر ولذلك كما مر في حديث كعب بن مالك في قصة الثلاث الذين خلفوا عندما قام قومه يعتبون عليه ويرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كي يستغفر لك بعدما ذكر أنه قد حصل منه هذا قال حتى كدت أن أرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي ثم قال لقومه هل أصاب أحد معي ذلك؟ قالوا نعم هلال بن أمية ومرأة بن الربيع فقال فذكر لي رجلين صالحين فقلت هما المرآني يقتدى بهما يعني أنه هانت عليه مصيبته الآن عندما علم أنه معه فيها غيره وهذا في حال الناس كلهم لكن عذاب النار لا يغني ذلك ولذلك الله يقول ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون لشده العذاب لا تهون مصيبتكم بمن اصيب معكم في هذا نسال الله السلامه والعافيه لتعن <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> انت تسمع الصم او تهدي العمى ومن كان في ضلال مبين ان هؤلاء صم عن سمع الحق عمي عن ابصاره فانت ايها الرسول تستطيع اسماع الصم او هدايه العمى او هدايه من كان في ضلال واضح عن الطريق المستقيم فاما نذهب بك فان منتقمون فان ذهبنا بك بان بان, بأن امتناك قبل ان نعذبهم فان منتقمون منهم بتعذيبهم في الدنيا والاخره أو نري أنك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون أو نري أنك بعض ما نعدهم للعذاب فإنا عليهم مقتدرون لا يستطيعون مغالبتنا في شيء فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم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 وَاسْأَلْ من أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون واسأل أيها الرسول من بعثنا من قبلك من رسل أجعلنا من دون الرحمن معبودات تعبد ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملائه فقال إني رسول رب العالمين. ولقد بعثنا موسى باياتنا الى فرعون والاشراف من قومه فقالهم اني رسول رب المخلوقات كلها فلما جاءهم باياتنا إذاهم منها يضحكون فلما جاءهم باياتنا صاروا منها يضحكون سخريه واستهزاء من فوائد الايات خطر الاعراض عن القران القرآن شرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولي أمته اتفاق الرسالات كلها على نفذ الشرك السخرية من الحق صفة من صفات الكفر أحسن تبارك الله فيك واصف الشيخ محمد نأخذ وجه أيضا طيب يا شيخ وما نريهم من آية إلا هي اكبر من أختها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 يعني هل هم قالوا الآن يا أيها الساحر احتقارا لموسى عليه الصلاة والسلام أو أنهم كانوا يريدون تعظيمه بذلك فأما اذ قالوه إن كانوا يقصدون به التحقير فما أشد عنادهم وكبرهم نسال الله السلامة والعافية نعم فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون فلما صرفنا عنهم العذاب إِذَا هم ينقضون عهدهم ولا يفون به ونادى فرعون في قومه قال يا قَوْمِ أَلَيْسَ لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون ونادى فرعون في قومه قائلا في تبجح بملكه يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار من النيل تجري تحت قصوري أفلا تبصرون ملكي وتعرفون عظمتي أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ويبقى كان يبين فأنا خير من موسى الطريد الضعيف الذي لا يحسن الكلام فلولا القي عليه اسوره من ذهب او جاء معه الملائكه مقترمين فهل لا ألقى الله الذي ارسله فهل لا الله الذي ارسله اسوره من ذهب عليه لتبين لتبيني انه رسول او جاء معه الملائكه يتبع بعضهم بعضا انه رسوله اسمك رسوله لتبين اتبين انه رسوله او جاء معه لتبيين انه رسوله فهل لا القى الله الذي ارسل الذي ارسله اسوره من ذهب عليه لتبيين انه رسوله او جاء معه الملائكه يتبع بعضهم بعضا فاستخف قومه فَأَطَاعُوهُ إنهم كانوا قوما فاسقين فأغراف فرعون قومه فأطاعوه في ضلاله إنهم كانوا قوما خارجين عن طاعة الله فأطاعوه في ضلاله في, ضلاله في ضلاله نعم فأغرى فرعون نعم قومه فأطاعوه في ضلاله إنهم كانوا قوما خارجين عن طاعة الله فلما اسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فلما اغضبونا باستمرارهم على الكفر انتقمنا منهم فأغرقناهم كلهم فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين فصيرنا فرعون وملعه مقدمة يتقل قدمة يتقدمون للناس وكفار قومك لهم بالأثر وصيرناهم عبرة لمن يعتبر لألا يعمل بعملهم فيصيبه ما أصابهم أو لألا يعمل بعملهم نعم. لألا يعمل لألا يعمل بعملهم فيصيبه ما أصابهم ولما ضرب و... نعم يصح ايضا لئلا يعمل وصيرناه عبره لمن يعتبر لئلا يعمل بعملهم فيصيبه ما اصابهم نعم. ولما ضرب بن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون ولما حسب, ولما حسب المشركون أن عيسى الذي عبده النصارى داخل في عموم قوله تعالى إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون وقد نهى الله عن عبادته كما نهى عن عبادة الأصنام إذا قومك أيها الرسول يضجون ويسخبون في الخصومة قائلين رضينا أن, تكون رضينا أن تكون آلهتنا بمنزلة عيسى فانزل الله ردا عليهم إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون <تصفيق> وقالوا االهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدنا بل هم قوم خصمون وقالوا أم عبوداتنا خير ام عيسى ما ضرب لك ابن الزبعري وامثاله هذا المثل حبا للتوصل إلى, للتوصل إلى الحق ما ضرب لك ابن الزبعرى ما راب لك ابن الزبعراء هذا ابن الزبعراش هذا من يعني من كفار قريش ومن شعارائهم وكان يضرب الأمثال ودائما يعني كان كفار قريش يرجعون إليه فيقول لهم قولوا لمحمد كذا لأنه كان يعلم من علم اليهود والنصارى وعلم أهل الكتاب فكان كلما مرة يضع نشاء الله سلامه شبهاً يرميها للمشركين حتى يجادل النبي صلى الله عليه وسلم ومن ضمن شبهه أنه ذكر هذه المسألة قال قولوا له إن كان عيسى قد عبد من دون الله وأنت تقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم فقد رضينا أن نكون مع عيسى يعني الآن الجدال الذي فعلوه فقال, النبي صلى الله عليه فقال الله سبحانه وتعالى بل هم قوم خصم ثم ذكر حال عيسى عليه السلام نعم. وقالوا أم عبوداتنا خير أم عيسى ما ضرب لك ابن الزبراء وأمثاله ابن هذا المثل ابن الزبعراء الزبع ما ضرب لك ابن الزبعراء الزبع كذا م. شيخ يعني وأمثال هل هل... ابن الزبعراء ابن الزبع ما ضرب لك ابن الزبعراء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 وصيرناه مَثَلًا لبني إسرائيل يستدلون به على قدرة الله حِينَ خَلَقَهُ مِنْ غير أَبٍ كما خَلَقَ آدم من غير أبوين ولو نشاء لَجَعَلْنَا منكم مَلَائِكَةً في الأرض يخلفون ولو نشاء إهلاككم يا بني آدم لَأَهْلَكْنَاكُمْ وجعلنا بدلكم ملائكة يخلفونكم في الأرض يعبدون الله لا يفكرون به شيئاً. من فوائد الآيات نكف العهود من صفات الكفار. الفاسق خفيف العقل يستخفه من أراد من أراد استخفافه. قضب الله يوجب الخسران. أهل الظلال يسعون إلى تحريف دلالات النص القرآني حسب أهوائهم. أحسن تبارك الله فيك وجزاكم الله خيرا <تصفيق> لأنه الآن يبدأ درس شيخنا العياف وإن شاء الله نكمل غدا بقية السورة مع سورة الدخان والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كتب الله يجبكم الشيخنا